بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيطيب الإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أي يقدموا لكم الدرس الثالث من شرح كتاب أصول السنة للحميد رحمه الله يشرحه فضيلة الشيف فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى وهذا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 الفميدي ومع رسالته الموصومة بأصول السنة، وكان قد مضى الكلام على ما ذكره أولا منه متعلق بالإيمان بالقدر، ثم مضى الكلام على مسألة الإيمان وحده الشرعي عند أهل السنة والجماعة. وها هو هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالإستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك نعم أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك ابن أنس أنه قال قسم الله تعالى السيئة فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا قفلا ولإخواننا فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل فليس ممن جعل له في الفيح هذا المزحات متعلق بخير الناس بعد الأنبياء والرسل فمن يعتقده أهل الحديث والسنة أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تقللته ردة على الأصحي من أقوال أهل العلم ومما يجب التنبيه عليه هنا أن طالب الحديث والسنة يجب أن يضبط تعريف الصحابي. ربطا جيدا حتى لا تدخل عليه الشبه وتروج عليه الأباطين مما يذكره أهل البدع والضلال هنا الحميدي رحمة الله عليه قال واترحهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوله واترحهم ألواب هنا عاطفة كما في قوله وأن الإيمان ألواب عاطفة على قوله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وكذلك مما هو داخل في السنة عنده وعنده قد أشرنا إلى أن مقصوده بقوله عندنا أي عند أهل السنة مما هو داخل في جمل اعتقاد أهل السنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذه في سورة الحش وتتمتها قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعم هذا هو دعاؤنا نحن ممن جاء بعدهم ندعو لأولئكم الصحب الكرام الذين سبقون بالإيمان ندعو ربنا تبارك وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم أولئكم الصحب الكرام الذين عدلهم رب العزة والجلال في كتابه وأسمع عليهم يجب على العبد أن يعرف فضلهم وأن يعرف قدرهم وأن يعرف ما كانوا عليهم من الخير أولئكم الصحب مما قاله فيهم ربنا تبارك وتعالى محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورغانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه تآذره فاتغلغ غتوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعمروا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هناك تأليق جميل من العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه في هذه الآية تعليق جميل عند هذه الآية قال رحمه الله يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأحمد الصفات وأجل الأحوال وأنهم أشداء على الكفار أي جادون ومشتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم فلم يروا منهم إلا الغربة والشدة فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون روح بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه تأمل فيما يأتي من هذا الكلام قال هذه معاملتهم مع الخلق معاملة أولئكم الجيل مع الخلق إن كانوا كفارا قال ربنا أشداء على الكفار وإن كانوا من أهل الإيمان والإسلام قال ربنا رحماء بينهم هذه معاملتهم مع الخلق وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا أي وصفهم, أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا أي هذا مقصودهم بلوغ ضد رب ربهم والوصول إلى ثوابه سماهم في وجوههم من أثر السجود أي قد أثرت العبادة من كفرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت لما استنارت بالصلاة بواطنهم لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم قال ذلك المذكور مثلهم في التوراة أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة أنهم أشداء على الكفار وأنهم رحماء بينهم وأنهم في معام... آذى في معاملتهم للخلق وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أدر السجود أما مثلهم في الأجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزر أي أخرج فراقه فوازرته فراقه في الشباب والاستواء فاستغلر ذلك الزرع أي قوي وغلب فاستوى على سوقه والسوق جمع ساب يعجب الزراع من كماله واستواءه وحشره وافداله قال رحمه الله كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السادق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه الزرع الذي أخرج شطأهم فآزرهم فاستغلب قال ولهذا قال ليقيد بهم الكفار حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم وحين يتصادمونهم وهم في معارك النزال ومعامع القتال ثم ختم ربنا هذه الآية فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فالصحابة ربي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وكلهم كذلك قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة التي من لوازمها وقاعة شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة هذا هو اعتقاد أهل الأزهر والحديث. أنهم يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليهم ويدعون ربهم أن يغفر لهم وأن لا يجعل في قلب الواحد منهم غلا لأولئكم الصحب الكرام ولأجل هذا قال فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم نعم لن يؤمن إلا إذا قام بهذا الواجد لهم أما من سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة لمخالفته لهذه الآية العظيمة التي مرت معنا لما قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإقواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هنا يتكلم عن أهل الإيمان أما من لا يؤمن بهذا الواجب ولم يقم بهذا الفرض، فليس هو داخل في هذا الوصف العظيم الذي وصفهم به رب العزة والجلال أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غدا بالذين آمنوا كذلك من سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة كما قلنا لمخالفته للآية وكذلك لأنه لم ينتفل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه تأمل يا رعاك الله نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم سد الصحابة الكرام ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأقسم قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيب الواحد منهم يوم الواحد منهم ينفق المد من البر او من الشعير ونحوه او ينفق نصه ونحن ننفق مثل احد ذهب تأمل ومع هذا لا نصل ولا ندرك منزلة اولئكم الصحب الكرام رضي الله عنهم نعم عذرة أقول ولجزي هذا نص أئمة الإسلام على أن الصحابة كلهم عزول لتعبير الله تبارك وتعالى لهم ولورود تعديلهم ولورود تعديلهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما رفقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلافهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل ثم قال رحمه الله وليس له بالسيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رضي الله عنه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله المولود عام 93 والمتوفى عام 79 ومئة أحد أئمة هذا الدين قال كلاما عظيما قال رحمه الله قسم الله تعالى السيئة فقال للفطراء المهاجرين الذين أغرئوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله وإدوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين رب لغفل لنا وإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف رحيم قال فمن لم يقول هذا لهم فليس من من جعل له الفيء فليس من من جعل له الفيء نعم هنا ربنا تبارك وتعالى قسم الفيء على هذه الأقسام فمن لم يقول هذا لم يترحم على الصحب الكرام ويدعو لهم بالمقشرة وألا يجعل ربنا تبارت وتعالى في قلبه غنى فليس له في الفيء فليس له في الفيء نصيب ومما يذكر في هذا المبحث العظيم. مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما يلي أولا أن أفضل الصحابة الكرام ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا ترتيبهم في الفضل وهذا محل اجماع بين اهل السنة وأما نعم هذا محل اجماع بين اهل السنة بعد ان حصل الخلاف في تقديم علي على عثمان ثم بعد ذلك آل الأمر إلى أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة ولأجل هذا لو وقف الواحد منا على قول من أقوال أهل السنة من علماء عمة السلف أنه يفضل علي على عثمان فإنه يتمهل قليلا فإن هذا القول كان معروفا في ذلكم الزمن وإن من قال به الإمام سفيان الثوري وإن كان قد رجع عنه ولأجل هذا قال من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصاف لأن المهاجرين والأنصار هم من قدم عثمان على علي في تلكم القصة المشهورة وقام بأذر الخلافة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إذا أفضل الصحابة على الاطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق ثم بثمان ذو النورين ثم علي أبو الحسن رضي الله عنهم جميعا ثم بقية العشرة ثم بقية العشرة وهم طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عو وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة آل مجراح وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة جنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة صح هذا أن أقولوا إن أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الاطلاق إن أفضل هو أو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فراه بهذا التمام أي واحد منهم؟ الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث سعيد بن زيد وترتيب الصحابة في الفضل على وفق النصوص أن أفضل الصحابة هم المهاجرون وأفضل المهاجرين هؤلاء العشرة وأفضل العشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم يأتي بعد المهاجرين في الفضل أهل بدر ثم يأتي بعد ثم يأتي بعد أهل بدر الأوصاف ثم في الرابعة من أسلم قبل الفتح ثم في الخامسة من أسلم بعد الفتح هذا من حيث الاجمال وام التفصيل الا فلعل يكون الا يكون هناك يعني موضع او موضع اخر نفصل فيه نعم مما يذكر في هذا المبحث كذلك في مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم أننا نشهد من حيث العموم للجميع بالجنة وأما من حيث الخصوص والتعين فنقتصر على الوارد الذي تبتع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العشرة وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وقوله لثابت المقرس إنه من أهل الجنة فذلك قوله سمعت جثا عليه يقوله لبلال رضي الله عنه وغيره من النصوص الذي تمص على أعيان أو بعض أعيان الصحابة وأنه من أهل الجنة. فما جاء به النص نشهد به بالتنصيص، ومن حيث الجملة فإن نشهد بأن الصحابة رضي الله عنهم كله بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة كلهم في الجنة. قال رحمه الله أقول قوله رحمه الله والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص فغضب وقال سقتي صبي بل حتى لا يبقى منه شيء قوله والقرآن كلام الله هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله رحمهم الله أن القرآن كلام الله ولا يقصدون بهذه الجملة أن كلام الله منحصر في القرآن فإنما القرآن من كلام الله القرآن. من كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله صفة من صفاته جل جلاله. وأهل السنة يعتقدون أن من صفات ربنا تبارك وتعالى الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف الكلام. قال تعالى وكلم الله موسى تكلما. أكد الكلام بالمصدر وهذا ينفي غير أو ينفي المجاز قال وقال سبحانه نعم وكلم الله موسى تكليما وإما يدل على ذلك كذلك قوله منهم من كلم الله وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء اتجاب وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك هذا كله يدل على ما سبق من أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ثابتة لله جل جلاله بالكتاب والسنة وقام على هذا أجمع أهل العلم وكلام الله لا يفسه حاص ولا يعده عاد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ومن كلام الله تبارك وتعالى القرآن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد هذا القرآن الذي تحدى به ربنا تبارك وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله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 تكلم به ربنا تبارك وتعالى بحرف وصوت حروفه ومعانيه كلام ربنا جل جلاله. نضع معنا بعض الأدلة في إثبات الكلام ومن الأدلة على أن القرآن من كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن وإما يدل على أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإما يدل على أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر وتأمل فالله عز وجل غاير فالله عز وجل غاير بين الخلق والأمر جعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لا من الخمر. في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا. وقوله جل جلال ذلك أمر الله أنزله إليكم. فالقرآن منزل غير مخلوق. وهو من كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله صفة من صفاته. وصفات الله غير مخلوقة وفي قولنا منه بدأ وإليه يعود إضافة ربنا تبارك وتعالى الكلام إليه حتى يسمع كلام الله ولا يضعف الكلام دلنا إلى من قاله افتداءا وقولنا وإليه يعود قد صح في حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن ماجه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية قال رحمه الله سمعت نعم وقولنا عذرة وقولنا إنه بحرف وصوت يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أما إني لا أقول ألف لام مين حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومين حرف وإما يدل أنه بصوت ما جاء من حديث النواف بن سمعان فيما يرفعه وفيه قوله إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفه أو قال رعده شديد من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعفوا يسمعون الصوت يسمعون الكلام قوله رحمه الله سمعت سفيان سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلال الكوف ثم المكي قال الحميدي سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا نعم هذا الأمر. العظيم، والذي حكم فيه هذا الإمام على من قال إن القرآن مخلوق، قال فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا ما كان مما يقوله أهل ذلك الزمان. فإنما القرآن عندهم كلام الله جل جلاله وكلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوق ومن قال هو مخلوق قال فهو مبتدع لم نسمى أحدا يقول هذا ما كان يقول هذا أئمة الإسلام وإنما الذي عليه أئمة هذا الدين هو أن القرآن سلام رب العالمين ومعلوم ما وقع للإمام أحمد رحمه الله رحمه الله من فتنة من الفكمة بهذا الأمر أي بأن القرآن مخلوق وقد أُذِي فيها أئمة السنة وثبت من ثبته الله عز وجل ومن أعيانهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله والذي عليها إمة الإسلام أن من قال القرآن أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر هذا هو المنقول عنهم وإما جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن سفيان قال القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر وقد شاق اللالكائي في كتابه جملة كبيرة من أئمة الإسلام على اختلاف تلك الأزمان كلهم ينص على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فهذا هو أتقاد أهل السنة فيجب التمسك به والعرض بالنواجد عليه وأكتفي بهذا والله أعلم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.